إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثار الأرض وعمروها, وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسله اينات فما كان الله ليظلمهم فما الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا شد منهم قوه واثار الارض وعمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فمَا كانََ اللهَّ ل يَظلِمَ وَم وَلَكِ كَواأَ فُسَهُم يَظلِمُ ثمَُّ كَانَاقِبَةَ الذيَّذينَ وكانوا بها يستنزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من كائِم شفعا وكانوا في شركاءهم كافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذن يتفرقون فامن الذين امنوا لِلصَّالِحَاتِ فَبِغَرْضٍ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ